على ما نقول يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد استاود بالله السميع العليم الشيخ بان قضيه همسي ونفسي ونفسي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين بمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار ووالده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصلا ان تردا بينهما وتشاورا فلاج جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف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 عَدِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا لاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ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 فَإِنْ صُمَّ مَا فَرَّضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَفُوٌّ أَتْرِبُ لِلْقُوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْمَلُ بِالظُّلْمِ حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فرقوا فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِيهِ أَن تُشْهِدُوا مِمَّنْ مَّعْرُوفٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فذالك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولوف حذر الموت فقال لهم الله موت فقال لهم الله موت ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا ان الله سميع عليم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 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا لا نكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يختسعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بفضله في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل هوسى وآل هارون تحمله الملائكة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 ما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده أولئك الذين يظنون أنهم مناق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة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 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا, وثبت أقدامنا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَذَبُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَاهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ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 الله يسأل ما يريد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد ساذكر تفسيرا تفسيرا مختصرا لما سبق تلاوته مع استدراات ما فات في الدرس الماضي والله الموفق <تصفيق> يقول الله تعالى فيما سبق تلاوته في الدرس الماضي بقي لنا اليسير ويسالونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيط أيوا يسألك الصحابة عن حكم المرأة الحائض أو عن الحيض الذي يصيب المرأة فقال الله قل يا محمد لهم هو اذى يعني هو مما يحصل من الاذيه من كراهه ريحه ونجاسته واذا اذى به المراه فهو يعني اذى هنا يعني قدر فايض قدر فاعتزل النساء في المحيط يعني لا تجامعهن وهن حيض لأن موضع الجماع في مدم ونجاسة هذا لا يجوز ويؤثر على المرأة لأنه يؤذيها وهي تضعف بالحيض وهي تضعف بالحيض قال ولا تقربوهن في البحيض يعني في زمن الحيض في البحيض يعني في زمن الحيض والنساء يختلفن في زمن الحيض فمنهن من تكون حيضتها يوم وليلة ومنهن من يكون خمسة عشر يوما وأوسط النساء ما بين سبعة أيام وثمانية أيام معظم النساء بناة آدم بناة حواة بناة آدم معظم النساء ما بين سبعة أيام أو ثمانية أيام ففي زمن الحيض يعتزل الرجال نساءهم في حائض لا يجامعونه لا يجامعونهن لكن ليس المراد الاعتزال تركها وحده لا تاكل معها ولا تشرب معها لا الاسلام يبيح كلها بل يبيح مباشرتها وهي حائض المباشره للصائم المباشره للمجامعه للحائضه يجوز لكن يلتقي موضع الدم يعني يلتقي الجماع ولا ولا تقربهن حتى يطهرن ان يغتسلن بالجماع حتى يحصل لهن الطهر من الحيض ويحصل الطهر برؤيه الفصد البيضاء او بجفاف المحل الذي ينزل فيه الدم فلا يكون هناك لا قذره ولا صفره بل يكون جافا او يكون او الفصد البيضاء قال فايضا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله أي إذا تطهرنا وارتسلنا من الحيض فحينئذ يجوز لكم أن تجامعون هنا يعني جامع الرجل زوجته أو أمته إن كان هناك إما من حيث أمركم الله يعني من القبل من موضع الولد لا من الدمر فهذا حرام قال تعالى إن الله يحب التوابين يعني الذين يكثرون التوبة والاستغفار ويحب المتطهرين يعني الذين يحافظون على الضهارة وختم هذه الآية بهذين الوصفين الذين يحبهم الله عز وجل فوالله أعلم أن التوابين يعني الإنسان لو حصل أنه جامع مرأته وهو يحائض سابقا أو في أواخر أيام الحيض لما يبقى الكدرة والصفرة قال يعني يأتي الشيطان ويخدع الإنسان والله عز وجل يحث على التوبه والاستغفار والبعد عن هذا المحرم ولكن اذا وقع فعليه ان يتوب ويتصدق بدينار او بس دينار من الذهب وكذلك يحب المتفاخرين اي الذين يحرصون على الطهاره ومن الطهاره ان لا يجامع الحائض لان هذا موضع نجاسه لان هذا موضع نجاسه والله اعلم ان الله يحب التوابين عن كثير التوبه ويحب المتطهرين عن الحادثين على الطهاره خاصه بالماء نعم حتى الذي بالاوراق و بالحجار لا باس الاستجمار ولكن الافضل ان يكون بالماء وهذه الايه ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فتسجد النساء في المحيض ورد في الحديث الصحيح بنسلم عن انس رضي الله عنهم قال ان اليهود كانت اذا حاضت منهم المراه اخرجوها من البيت ولم يؤاكلها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى ذكره ويسالونك عن المحيض الى اخر الايه فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام جامعهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح جامعهن يعني تكون معكم في البيت في جماعة واحدة لا تجعلوها مستبئة في مكان معين أو مطرودة من البيت فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل عن محمد صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا الرجل أن لا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد النقش رضي الله عنهما الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا افلا نلكهن في المحيط يعني حتى الخلف اليهود زياده نجامعهن وهن في المحيط فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى ظنننا ان وجد عليهما فخرج فاستقبلتهما هذية من لبن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما يعني أنه لما قال أسيد عباد رضي الله عنهما هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم تغير وجهه فما عرى وجهه إنكار لمقالة اليهود ولم وكذلك لطلب أسيد لأن هذا يعني لوقف في الحيض يكون اقتعب المرأة وموضع الجماع في نجاسة فلذلك يتمع رجل النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا ما لم يرغب منهما لأنهم أراد خيرا أراد خيرا ولم يفعل وإنما طلب مما قد يسوق فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد عليهما شيئا بل أرسل إليهما اللبن يسقيهما لتطيب خاطرهم حتى يعلم أنه لم يرغب يجب ان تنظروا الى ما صلى الله ربي وسلامه عليه وقال الله عز وجل نسائكم حرثكم فاتوا حرثكم الناشبتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله وعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين يعني ان النساء بالنسبه للرجال كالارض التي كالارض الخصبه التي يريد ان يزرعها الانسان اذا اراد ان يزرع شجرا فانه ينتقل الارض الخصبه ويضع فيها البذور ويضع في التربه ما ياتي فوق صخره ويضع البذور لا يضع البذور في الاماكن التي تنبت فالمراه مثل الارض التي تنبت حيث هي موضع الحرف موضع الولاده نسائكم حرف لكم يعني ان المراه يحصل منها الولد وهذا كما انها كما ان الارض لما توضع فيها البذور تخرج لنا الزرع فأتوا حرفكم أنا شئتم فأتوا حرفكم يعني إيتوا نساءكم حيث شئتم مقبلة أو من أمامها أو من خلفها لكن يكون موضع الذكر في فرجها الذي هو موضع الولد موضع الحراسة لأن الإنسان إذا جامع مرأة في دبرها لا لو جلس جامع مرأة في دبرها طول حياتي ولا يمس الفرج فأتوا حرفكم لا يمكن ان تلد المراه الا اذا دخل شيء من الماء الى فرجها فوضع الذكر لا فائده منه وهو حرام بل هو من ضرب من اللواط والنبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من نكب رجلا في دبرها فليس معنى ساتحارثكم ان شئتم يعني انه ياتي في دبرها كما يفعل الكفره والفجره لا او كما يفعل اللوطيه لا وانما ياتيها من خلفها ويضع ذكره في فرجها في موضع الحرف لذلك تعبر هنا بالحرف فاجيب حرفكم ان ناشئتم عليك كيف شئتم من اين خئتم من الخلف او من الامام المهم ان يكون في موضع الجماع في القبل لا في الدبر قال وقدموا لانفسكم وقدموا لانفسكم يعني انه اعملوا لانفسكم شيئا تجدوه في مستقبل حالكم او يوم ال يابا وقد فسر بعض العلماء التقديم هنا التسميه عند الوطء وقيل هو طلب الولد وقدموا لانفسكم يعني لطلب الولد بهذا الجماع تقديم لكي يكون هناك ذريه وقيل ان هذا المقصود به سائر افعال الخير وقدموا لانفسكم لي ليفعلوا من الخير ما تقدمون به لانفسكم يوم القيامه ما تجزون عليه اذا تجزون عليه الا وعلموا انكم هلاقو يعني انكم صائرون الى الله فيجازيكم على ما قدمتم من عمل صالح وبشر المؤمنين يعني بشر يا محمد المؤمنين بك المؤمنين بالله المصدقين العاملين بالكتاب والسنه اولئك لهم البشره وقد ورد في سبب نزول هذه الايه قال جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته من دبرها يعني من دبرها في قبلها يعني اتها من الخلف لكن وضع ذكره في موضع الجماع الطبيعي الفرج قال كان الولد احول اتى اليهود اغبياء تخلف عند اليهود يعني هم مفكرون تفسير اعوج ويظنون ان هذه حقائق ياتي كان الولد احول فنزلت نسائكم حرز لكم فاتح حذف ما شئتم الى اخر الايات قال جابر قائما قائما او قاعدا وباركا بعد ان يكون في المأته بعد ان يكون في المأته انتبه يعني في موضع الولد وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاء عمر بن الخطاب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله لفت وما الذي اهلكك قال احولت رحلي الليله فلم يرد علي يعني انه جامع امراهه من الخلف فلم يرد علي فاوحي الى الى رسول فاوحي الى رسول الله هذه الايه نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم ان شئتم يقول اقبل وادبر اقبل وادبر واتق الدبر والحيضه واتق الدبر والحيضه يعني لا لا تدخل ذكرك في دبرها ولا في موضع الحيض يعني واهئ ولا تاتيها وهي حائض وهذا تخرجه جمع كبير من الائمه وهو حديث حسن صحيح وهو حديث حسن صحيح وقالت ام سلمة رضي الله عنها لما قدم المهاجرون المدينة على الانصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الانصار لا تجب يعني يجب المراه ياتيها من ذبورها في قبولها والانصار ياتونها من فلطها فارا رجل من المهاجرين نبراته على ذلك فابت عليه حتى تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاجت تدخيل ان تساله فسالته ام سلمة فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرفه ما نشئتم الايه وقال لا الا في صنام واحد يعني لا يجوز الا في مكان واحد وهو القبل كل هذه ادله واضحه على تحريم اتيان المراه في دبرها وقد وردت روايات عديده في سبب نزول هذه الايه فيكفي ما ذكرته لكم اختصارا والله اعلم يقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تضروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم يعني لا تجعلوا ذكر الله والحلف بالله عرضه لا ايما لا تجعلوا الله عرضه بايمانكم يعني معترضا في ايمانكم كل ما تكلمتم تحلفون تحلفوا فهذا فيه نهي عن الاكثار من الحلف في كل شيء يعني بعض الناس مبتلى باليمين على كل شيء دقة أو جلة صدقة أو كذبة في حق أو في باطل يعني يكثرون من الكذب فهذا من المعاني هذه الآية التي ذكرها العلماء يعني لا تجعلوا ذكر الله معترضا في أي مال مع يعني تكلمتم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس لا تجعلوا الله عرضه بايمانكم يعني ما يعني لا تجعلوا اليمين ولا تجعلوا اليمين في جميع اعمالكم فانكم ملزمون بالبر والتقوى والصلاح هذا على قول هناك قول يعني يعني هذا القول مفاده عدم التكثار من اليمين حتى لا يجعل كثرة اليمين لا يجعل اسم الله عرضه للهتى بالمخالفه وعدم الوفاء باليمين او اليمين على امر محرم وقال بعض العلماء تقديره لا تجعلوا الله عرضه دائم لكم الا تبر يعني حتى لا يحصل بسبب كثره ايمانكم عدم القدره على البر والتقوى والاستلاح وهذا حال الذي يكثر من الحلف فانه يقع فيما لا تحمد عقبه وربما حلف على شيء وندم فلذلك الانسان يحافظ على لسانه ولا يحدث الا على شيء المهم او لامر هام يعني محتاج الى اليمين فلا يكثر ويجوز له مشروع لكن لا يكثر بحيث في كل حال يقسم بالله قالوا لما ذكر في تفسير الايه يعني لا تجعلوا الله مانعا لكم من البر والتقوى والاصلاح لان بعض الناس اذا حلف مثلا قال والله لا ازورك فاذا قيل له اتق الله لا تزور فلان يقول انا حلفت الله سبحانه وتعالى عظيم حلفت بالله كيف اخالف يميني هنا يقول الله تعالى فلا ولا تجعلوا الله عرضه يعني مانعا لان العرضه يعني كل ما يعترض سيمنع من الشيء كل ما يعترضه او يعترض به سيمنع من حصول الشيء ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم يعني عارضا ومانعا من البر والتقوى والاصلاح بين الناس يعني ممكن انسان غضب من شخصين قال والله لا اصلح بينهم لا لا يجعل اليمين مانعا من الخير لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حلث على شيء ثم رأى شيئا يعني خيرا منه إلا ترك اليمين إلا أتى الذي خير وكفر عن يمينه إلا أتى الذي خير وكفر عن يمينه قال أنت بر يعني البر عمل الصالحات بر اليمين الوفاء بها والبر مطلقا هو اسم جامع لإحصاء الخير وتبتقوا يعني ان تعمل امرا من امور التقوى التي هي التقى وضع الله وسخطه بفعل الطاعات وترك المعاصي وتصالح بين الناس الاصلاح بين طرفين متنازعين في جمع كلمتيهما على شيء سواء واصلاح ما فسد بينهم والله سميع الصالح خير ان الاصلاح بين الناس مطلوب الاصلاح بين الناس مطلوب اذا كان هناك شخصان متنازعين اندرت الشح بينهما وتحاول تقريب وجه النظر وتجمع قلوبهما على طاعته وتجمع قلوبهما على الطاعه لكن ليس المراد بالاصلاح ان كل متنازعين في جميع اسباب التنازع تخرس على الاصلاح بينهما بالتوافق على امر قد يكون منكرا له نعم التنا مثلا تنازع صوفي وسلفي في امر من امور الدين فالاصلاح بينهم أن نرد الجميع إلى السنة ونرزمهم بما في الكتاب والسنة هذا هو الإصلاح يعني شخص يريد أن يتصالح مثلا علي الحلب الآن يريد أن يتصالح مع العلماء نقول لا بس لكن تب إلى الله هذا الصلح الصلح أن تتوب تترك البدع التي أنت فيها هكذا الصلح يعني الصلح مع أهل البدع يكون بتوبة أهل البدع الصلح يعني في أمر الدين يكون بالتوبة يعني اليهود إذا يريد يساومون على الدين الصلح الذي بيننا وبينهم بالإسلام أن يسلموا لكن إذا صار أمر من أمور الدنيا هذا الذي فيه أمر يعني توسط وأمر تصليق إصلاح بين الناس في أمر دنيوي مثلا صلح بيننا متنزعين في أرض في بيت في مال في تجارة هذا الإصلاح خير لكن الإصلاح الديني الذي بين أهل السنة والبدعة بين أهل الإسلام والكفر هذا إنما يكون الحق والهدى باتباع الكتاب والسنة وترك المعاصي وترك البدع وترك الكفر هذا هو الإصلاح وهذا هو الذي فيه الصلاح للجميع أما أن يقول أن الصالح مع مبتدع هو يبقى على بدعته وأنا أبقى على سلاثيتي ولكن نصبح أحبا ونشلم بعضنا على بعض ويزوروا بعضنا بعضا ونهتك ستر الله ونخالف شريعة الله الذي تأمر بهجر أهل البدع ومفارقة أهل الأهواء هذا لا يكون هذا ليس صلحا هذا ليس صلحا فالصلح كما هو في الحديث وإن كان فيه سادي نظر الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حلالا حراما ما لم يحل حراما لم يحرم حللا فالصلح بيني وبين مبتدع عندما يكون بتوبته يرجعوا الى السلفيه اما اذا كان هذا الصلح يحل الحرام بحيث انه الهجر يذهب والبغضاء تذهب ويصبح مثله مثل السلفي وعامله هذا غلط هذا غلط هذا صلح باطل هذا صلح باطل لذلك يقول الله عز وجل وتصلحوا بين الناس فالصلح مطلوب والصلح خير ولكن الصلح يكون بالحق الذي ليس فيه تحليل الحرام ولا تخرين للحلال والله اعلم نقول تعالى والله سميع عليم ان يسمع كلامكم الذي تتكلمون به وايمانكم يعلم من يفي ومن لا يفي من يضر ومن لا يضر فالانسان iahris على ذلك لان الله مطلع عليه يسمع كلامه ويعلم نيته ماذا قصد بيمينه وماذا قصد باعماله وماذا قصد بالصلح هذا كله يعلمه الله فان تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت السدودكم والله غفور حليم فسلف العلماء في لغو اليمين في لغو اليمين ولان اللغو هو الشيء الباطل او المطرح او الشيء الذي لا قيمه له فمن العلماء من قال من السلف ان لغو اليمين ان يقول الرجل لا والله في كل شيء نعم والله اي والله لما لما يقول لك مثلا ذهب اي والله يعني هو لا يقصد ان يحلف على شيء تاكيد انما جاء في لسانه اي والله ذهبت والله هكذا دائما وهذا قال به امام الشافعي ومن الصحابه من قال والسلف ان يحلف الرجل على شيء انه فعله ولم يفعله او على ابس ان يقول والله ما فعلت والله فعلت هذا قال انه من لغو اليمين بل قال بعض العلماء أن لغو اليمين أن يحلف على غضب يعني وهو غضبان فلا يشعر ما حلف عليه أو يحلف على معصي والله لا مثلا يقول فلا من الناس والله لا أشربنا الخمر لا هذا لغو هذا حرام لا يجوز الوفاء به لكن هل عليه كفارة خلاف بين العلماء لكن بالإجماع لا يجوز أن يوفي بهذا النذر لان الهاء بهذا اليمين لان اليمين الذي فيه الحرام لابد ان يتوب منه لابد ان يتوب او يقول رجع علي الحرام لزوجته التحريم الذي يقع في كثير من عليا الطلاق بعض العلماء قال ان هذا من لغو اليمين لكن اكثر اهل الادب يسمي لغو اليمين بل هذا مما من الايمان التي يجب ان يفسرها ان يكفر عنها قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم فالاظهر والله اعلم ان لغو اليمين يعني اليمين التي لا يعقد قلبه عليها والتي لا يتقصد ان يحلف بالله فيها وانما جرى على لسانه ثف لسان او جرى على لسانه مثل لا والله إي والله وكان واحد قال لك تفضل عندي لا والله قل كذا انت قالك تفضل عندي على اش لا والله هذا لغو يمين ليس يمين معقده الا ان قصد بها اليمين الله ياتيها اما من جر على لسانه وعرف من عاده الناس هذا فهذا من اللغو اليمين لا يلزم به الكفاره ولا يكون فيه الحنث بل هذا لا يؤاخذكم الله به ولا تؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يعني ما عقدتم الايمان كما في الايه الاخرى فاذا يعني عقدت اليمينه في القلب انك تريد ان تحلف على هذا الشيء قصدت ان تعرف ان تفعل او لا تفعل ولاتي يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يعني يحاسبكم على هذه اليمين ان اديتموها وبررتم بها او ايتم ماذا خالفتموها وكفرتم عنها والله غفور الرحيم والله غفور لعب العقوبه بمن يعني يرجى منه التوبه لمن لا يرجى لمن يرجى منه التوبه والله غفور حليم وجاء وصف الحليم هنا لكثره من ينقضون اليمين وكثره ما يستخدمون الايمان فالله عز وجل لو كان يعني لو لولا حلم الله عز غلبهم عاقبهم لكن الله حليم بعباده يؤخرهم ولا يستعجل في عذابهم ان رجا منهم توبه او ان كان يرجى منهم توبه او اوبه يعني ان كان كتب الله لهم انهم يتوبون ويؤوبون قال للذين يقولون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فانفاه فانا الله غفور رحيم يعني للذين يحلفون ان لا يقربوا نسائهم مده من الزمن والاله بمعنى الحلف الاله بمعنى حلف فالذين يحلفون على نسائهم يقول والله لا اقربك لمده شهر هذا أعلى على زوجته ألا يقربها فالإلاء ما دون أربعة أشهر لجوز بسبب يعني إذا أراد أن لا يجامعها لغضبه منها بسبب من الأسباب فهذا ليس فيه طلاق لكن إذا كان ظلم فإن هذا ظلم إن كان لأجل أنها فعلت شيئا أغضبته فهذا حقه والرسول عليه الصلاة والسلام أعلى من نسائه شهراً يعني حلف ان حدث الله اقربهن كلهن لمده لمده شهر وحتى ظن بعض الصحابه انه قد طلقهن وهم طلقهن بل بعد الشهر خيرهن اما ان يختارن الله والدار الاخره اما ان يختارن الدنيا فتعالين وجه كننا وصدق كننا سرحه جميعن ان يطلقن ان اردنا الدنيا فهذا هو الاله فالرجل لو الى من زوجته او امتنع من جماعها وهجرها يعني لمدة أربعة أشهر فيحق لها حينئذ أن تطلب الطلاق يعني رجل يسافر في طلب الرزق لكن يسافر بعيدا عن أهله وإنس سنة وسنين فهذا المرأة لها أربعة أشهر بعد أربعة أشهر يحق لها أن تصبر أو تطلب الطلاق هذا من غير إيلاء في الإيلاء له مدة أربعة أشهر إذا قال ألا بعد اربعه اشهر لو آلى على يوم لا يحق له ويشط لها بعد الاربعه اشهر ان تطالب الطلاق ان تطالب بالطلاق بعض العلماء يقولون تطلق مباشره لكن الصحيح ان هذا راجع الى رغبه الزوجه وانها اذا طلبت الطلاق حل لها ذلك ولا يكون مما مما فيه الوعيد اما ان طلب الطلاقه اما ان طلبت الطلاقه بغير حق فالذين يقلفون ان زوجاتهم الا يقربونهن أن لا يقربوهن لمدة أربعة أشهر فهذا يعني لا تطلق زوجته لكن لا يجوز له الزيادة وإن ذات جاز للمرأة أن تطلب الطلق قال تعالى فإن فاءوا يعني رجعوا عن اليمين بأن جامعوا المرأة في هذه الفترة فإن الله غفور الرحيم يعني يغفر لهم ما عملوا من اليمين والحلف يغفر لهم من اليمين والحلف لا تن عليه أن يكفر عن يمينه إذا جامعها في أثناء الفترة التي حلف أن لا يقربها يعني الرجل حلف أن لا يطأ زوجته شهرا ثم وطيها بعد الأسبوع خلص انتهت انتهى الإلاء ولكن عليه كفارة يمين لكن لو لم يجامعها إلا بعد شهر فلا شيء عليه لا كفارة يمين ولا ذنب لله يغفر له فإن الله غفور ورحيم يعني رجعوا عن الاله قال تعالى وان عزموا الطلاق ان عزموا ان يطلقوا زوجاتهم بهذا الاله الا سته اشهر وان عزم الطلاق فليطلق ولا يعلق فان الله سميع علي ان عزم الرجل ان يوقع الطلاق وانما الا لانه كره المراه فليطلقها فان الله سريع لقول الزوج عليما بما يضمره في نفسه وقال الضريره يقول انه اذا انقضت الاربعه اشهر طلقات واصبحت مطلقه ولولا بيته لفظ بالطلاق ولكن هذا خلاف الصواب والله اعلم قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء يعني المطلقه التي طلقها زوجها بقوله انت طالق فطلاق الطلاق منه ما هو صريح ومنه ما هو كنايه والصريح ما هو برفض الطلاق الواضح والكنايه ما هو بمعنى الطلاق ولكن يستقر الى نيه كقول الرجل لامرأته ارحلي عني او انحقي باهلي او فارقيني او اقلبي وجهك اذهبي عني اغربي عن وجهي يعني يطردها من البيت او تركها بغرفه اخرى وحجرها ان كان قصد بهذه الالفاظ الطلاق فهذا طلاق كنايه يقع ان قصد وان لم يقصد الطلاق فلا يقع لان هذا من الكنايه اما الصريح فيقع فاذا قال انت طالق او انت طلقتي مني اي تعبير من تعبيرات الطلاق فانه يقع والمطلقات يتربصن بها فصله ثلاثه قرو في هذه الايه ذكر العده التي تعتد بها المطلقه وهذه العده المده التي اذا كانت الطلقه رجعيا وليس بينون كبرى فاذا كانت الطلقه رجعيه فانه يحل للزوجه في هذه الفتره ان تجلس الى زوجها وان يراها وكانه لم يخص الطلاق لكن لا اذا اذا لم يقربها فهذا خلال الثلاثه في ثلاثه قرو اذا انتهى القره الثالث حينئذ تحتجب منه وتذهب الى بيتها اهلها خلاص فاذا طافت العده اما اثناء العده يجوز له ان يجامعها فاذا جامعها وارجعها واذا فاذا جامعها فقد ارجعها واذا قال لها ارجعتك خلاص تنتهي العده هذه المطلقه الرجعيه التي انذقت طلقهين او طلقه قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروه واختلف العلماء في تفسير القره هل المراد به الحيض ام المراد به الطهر والارجح والله اعلم ان المراد به الطهر يعني <تصفيق> بعد ثلاث طلقات بعد الحيضه الثالثه او من الحيضه الثالثه فقد انتهى ما بينها و بين زوجها من العلاقة أصبحت مرأة أجنبية عليه ما في بينهم ولا شيء كما كانت قبل الزواج كما كانت قبل الزواج فقوله يتربصنا يعني ينتظرنا لأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار وهذا الأشهر فبعض البناء يقول ثلاث حيضات فإذا حاضت الحيض الثالثه فعندهم قد انتهت عدتها لكن الاظهر والاصح ثلاثه فروض يعني ثلاثه اطهار قد تعالى ولا يحل لهن ان يكسمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر يعني لا يحل للمراه اذا طلقها زوجها ان تخفي حقيقة ما في بطنها فالمرأة إذا طلقها زوجها قد تكون حائض وطلاق الحائض في خلاف بين العلماء هل يقع أو لا فلا تخفي عنه هذا لأنه ربما كانت له مندوحة عند بعض المفتين أن يفتوه بالرجعة وأن هذا الطلاق لا يقع وكذلك ما في أن يكتم لما خلق الله في أرحامهن وكذلك ايضا الحمل فالحمل طلاق الحامل جائز لكن لا بد ان يخبر ان تخبر زوجها انها حامل لماذا لانه قد يرق لها ويرجعها اذا كانت رجعيه كذلك الحامل عدتها طويله يعني لا ان تضع حملها او قصير ربما ربما تكون في الشهر التاسع لكن يعلم هذا ولكن عاده ما يخفى على الزوج اذا كانت في الاشهر الاولى إذا كان الحمل في الاشهر الاولى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر هذا تذكير لهن بان لا يكتمن شيئا مما هو من حق الزوج ان يعلمه وان ابوالتهن احق بردهن في ذلك ابوالتهن يعني ازواجهن احق بردهن يعني بارجاعهن الى عصمتهن والعوده في الطلاق وذلك اذا كانت الطلقه الاولى او الثانيه ان ارادوا اصلاحا يعني في وقولتهن حق بدهن في ذلك يعني في مده العده ان ارادوا اصلاحا يعني ان ارادوا بالرجعه الصلح وحسن العشره ولا يراد بالرجعه الاغرار قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني للرجال للنساء من الحقوق كما للرجال من الحقوق حتى في الزينه تتزين لها وتزين لك تتعطر لها يتعطر لا اذا رت جامعه المراه حقوق المراه عليك مثل يعني الاصل ان النساء شقائق الرجال ما لها ما لك من الحقوق تريد من زوجتك من زوجتك كذلك ان تعطيها حقوقها وخيركم خيركم لاهله قال تعالى وللرجال مثل الذي عليهن بالمعروف في اني بما تعرف عليه في الشرع وما تعرف عليه الناس ما لو يخالف الشرع قالوا للرجال عليهن لدرجه يعني انهم عليهم الرجال على النساء فضل في الميراث في الجهاد في الطلاق لان العصمه تكون للرجال وغير ذلك من الامور التي تميز بها الرجال عن النساء ولكن لا يعني هذا ان يهضم حقها وان لا يعطيها مستحقاتها قال والله عزيز حكيم يعني عزيز منيع قوي حكيم يضع الامور في مواضعها فجعل العصمه في يد الرجل ولم يجعلها ولم يجعلها في يد المراه لاضعف المراه وقوه الرجل وحكمته عاده وغالبه قال تعالى الطلاق مرتان يعني في مرتين يجوز لك الارجاع الطلاق الرجعي مره ثانيه فامساك بمعروف او تسريح باحسان يعني في خلال الطلاق مرتين في خلال الطلقه الاولى في العده الاولى او الثانيه في عده المراه بعد الطلقه الاولى او بعد الطلقه الثانيه فاما ان تمسك بمعروف يعني ان تردها وترجعها لكن بالمعروف لأجل أنت صاحب بالمعروف لا للإضرار بها أو تسريح بإحسان أو تركها حتى ينقضي حتى تنقضي عدة عدتها وتتلق منك وتنتهي هذه العلاقة التي بينكما أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا طبعا تشريح باعتبار تشريح عن الطلاق وهو معنى الفراق سرها يعني تركها تذهب وتسرح لأهلها تذهب لأهلها وترجع إليهم قال: "ألا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" يعني لا يحل لكم يا أيها الرجال أن تضغطوا على النساء حتى تفارقونهن وقد وقد أخذتم شيئا من مهرهن أو من متاعهن أو من مالهن فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا بالظلم والعدوان بل حقها أعطيها إياه إذا كنت أنت الذي تريد طلاقها أما إن كانت تريد الخلع فهذا سيأتي إن شاء الله قال إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله يعني إنما يحل الأخذ عند إرادة الخلع ووجود الخوف ووجود الخوف من عدم الصلاح اذا رجعت اليه ان يعود الى المشاكل والفساد الذي كان سابقا فهذا يحل ان ياخذ هذا مما اتاها او ما اتاها اذا طالبت بالخلع الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله يعني خافت المراه انها اذا رجعت الى زوجها الا تقيم حدود الله وقال الذين اكرهوا الكفره في الاسلام يعني متى استطع ان تؤدي حقه فيريحجو فقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا اتدين له حديقته فردت عليه حديقته يعني التي هي مهرها قال تعالى الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترصه يعني ان خشيا لا يقيم حدود الله بالرجعه فحينئذ لا يجوز ان ان تخالعه فلا جناح عليهما يعني رجل المراه المرأه لا جناح عليها ان تطلب الطلاق والرجل لا جناح عليه ان يطلب المال فيما اشتدت به المراه نفسها من ما دفعته من مهرها اما بعضه واما كله وهذا رجع الى الزوج ان اصر الزوج ولم يقبل الا بالمهر كاملا فله ذلك وان رضي ببعضه فهو الافضل والاكمل وهذا يفعله اهل الشهامه يعني غالبا الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني تلك الأمور أمور الطلاق والخلع من حدود الله التي حدها لعباده ولا يجوز لهم أن يتجاوزوها فلا تعتدوها يعني فلا تتجاوزوها وحدود الله كل ما منع الشرع من المجاوزة عنه فعلا ومن يتعد حدود الله يعني يتجاوزها ويخالف أمر الله فأولئك هم الظالمون يعني لأنفسهم المستحقون للعداد والظالم هو الذي يضع الامور في غير مواضعها قال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد يعني ان طلقها طلقه ثالثه بعد الطلقتين وتسمى حينئذ هذه طلقه البينونه الكبرى والبينونه الكبرى لها حالتان الحاله الاولى او يعني لها ثلاث احوال الحاله الاولى البينونه الكبرى بعد الطلقه الثالثه والبينة الكبرى بعد الطلقه الاولى للمراه غير المدخول بها يعني رجل عقد على امراه ولكن لم يدخل بها لم يجمعهما شخص واحد خلوه فلم يدخل بها وليس المقصود لم يدخل بها يعني لم يجامعها يعني لم يخلوا بها فاذا كان هو لم يخلوا بهذه المراه وانما فقط بينهما عقد وانما كان اذا جلس جلس مع اهلهم ما حصل خلوه فطلقها في هذه الاثناء فهذه طلقه بائنه بينونه كبرى يعني انها لا ليست رجعيه لكن الفرق بين هذه البينونه الكبرى في الطلقه التي لم يدخل بها المراه التي لم يدخل بها وام الثلاث ان التي لم يدخل بها يحل له ان يتزوجها بعقد جديد اما ثلاث طلقات حتى تنكح زوجا غيره فهذه اغلب واعظم كذلك مما يكون من البينونه الكبرى التي لا اجتماع بينهما بعد ذلك التي يعني يخذفها ويتهمها بالزنا الملاعن فان حصل التلاعن خلاص يفرق بينهما ولا تعود اليه ابدا بينونه كبرى بينونه كبرى والله اعلم فالبينونه الكبرى في ثلاث صور ولكل صوره حكم فالملاعنه لا رجعه فيها ولا زواج لا بيت محلل ولا غير محلل بعدها البينونه الكبرى بالطلقه الثالثه في المدخول بها فهذه فيها رجعه اذا تزوجت رجلا اخر وجامعته ثم ارادت ان ترجع الى زوجها الاول ذاك بصفه الطلقات فلها فيجوز ذلك ان طلقها هذا الزوج الجديد ولا يجوز لهم ان يحتالوا على ذلك بالشيء المستعار والثالثه البينونه الكبرى التي تحصل من طلاق المراه غير المدخول بها بطلقه واحده والله اعلم يقول تعالى فانطلقها يعني طلق هلث فلتهل له من بعده يعني من بعد هذا الطلاق حتى تنكح زوجا غيره لان حتى تجامع تتزوج وتجامع زوجها الجديد فانطلقها هذا الزوج الجديد بعد ما عها لان النكاح هنا المراد به ليس فقط مجرد العقد ان ورود النهي عن ذلك حتى تذوق عصيلتها حتى تذوقي عصيلتها ويذوق عصيلتك فقد ورد النص لان النكاح هنا لا يكفي بره العقد بل هنا لا بد الجماع فما را اذا تزوج رجلا بعد زوجها اللي طلقها ثلاثه وبانت منه كذلك بذلك فانها اذا تزوجت رجلا ان طلقها بدون ان يجامعها ثلاثه لا يصح لا بد لا يعني لا يكون محللا لها فالمحلل الشرعي هو الذي جامعها وثم اذا اراد ان يطلقها يطلقها برغبه منه لا باتفاق وتواطؤ فان هذا كتيشر المستعار والملعون لعن الله المحلل والمحلل له والمحلل له الا فين طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع يعني ان يرجع يعني يرجع الرجل الزوج الاول ابو ثلاث طلقات هذه المراه بعد ان طلقها الزوج الثاني أن يتراجع إن ظن أن يقيما حدود الله إن ظن أن يستقيم في حياتهما ويحفظ العشرة ويعاشرها بالمعاشر وبالمعروف إن ظن أن يقيما حدود الله يعني إن ظن أنهما يستطيع أن يصلحا ويحسنا ولا يتعدى حدود الله في زواجهما قال وثرت حدود الله يبينها لقوم هي علمون يعني يبين تلك الحدود المتعلقه بالطلاق و التحليل الذي له شرط فهذا يبينه الله فلا تتجاوزوها ولا تاتوا بالمحلل كشيس المستعار فهذا حرام وملعون فاعله فاتعلم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن يعني قاربنا بلوغ الاجل اذا طلقت المراه وقد قرب انتهاء العده فامسكوهن بمعروف يعني تراجعها قبل نهايه الاجل قبل نهايه الاجل يعني قبل الطهر من الحيضه الثالثه ان كانت ام من تحيض او ان كانت لا تحيض فعدتها ثلاثه اشهر اليائسه التي لا تحيض او الصغيره التي لم ياتيها الحيض فعدتها ثلاثه اشهر عدته 30 والحامل عدتها ان تضع حملها ولو شهر ولو يوم ولو ثمانيه اشهر بهذه العده فالحامل عدتها ان تضع حملها قال فبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بالمعروف اما ان ترجعوهن بمعروف او تمسكوهن او تسرحوهن بمعروف تتركوهن يسرحن لاهلهن بالمعروف حتى ترقضي العدة لا تؤذيها في العدة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدو يعني لا يجوز لك أن ترجعها لأن تضرها وتذلها لا يجوز وهذا من الأمور العظيمة الغليظة التي حرمها الله يعني من الظلم قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعني الذي يمسك زوجته لأجل الإظهار بها ولأجل ظلمها خاصة إذا لم يكن عندها أهل مات أبوها ومات أخوها وليس لها إخوة فبعض الناس اذا كان في بلاد غربه فبعض الناس يتسلط على المراه اذا لم يكن لها اهل فليتق الله وليعلم ان الله فوقه وانه ينتقم من من الظالمين قالوا من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله عزوا يعني الذي يفعل هذا وهو مضاره المراه والامساك بها لاجله ان لا ان يظلمها هذا في الحقيقه ظلم نفسه لانه تسبب لنفسه ب السيئات وغضب الله عز وجل والعقاب الشديد يوم القيامه ان لم يتوب وان شاء الله أن يعذبه يوم القيامه قالوا الا تتخذوا ايات الله هزوا يعني لا تتخذوا الامور التي شرعها الله لكم في اياته هزوا اتخاذ الايه هزوا يعني انك تتخذ الامر المشروع مهزله وتتلاعب لاجل يعني إرضاء رغباتك الشيطانية فإن الذي يخالف آيات الله الشرعية فإنه أو يخالف شرع الله فإنه قد يتخذ آيات الله عزواء أو الذي يتلعب بطلاقه يعني أحيانا يتلعب بالمرأة ويخجع أنت طالب يخدع يقول أنا ما قل طالب قلت طالب يتلعب ويتلعب في الطلاق يقول نويت ما نويت بعض الناس تلعب ولا تتخذوا آيات الله عزواء هذا تخويف وتهديد ووعيد كذلك الزيادة في الطلاق أنت طالق ألف مرة أو يقول له طالق طالق طالق يجلس عشر مرات عشرين مرة أو يكرر للطلاق هذا أيضا من اتخاذ آية الله هزواء وهذا الفعل منكر ولكن لا يكون كفرا إلا انقصد في ذلك الاستهزاء بشرع الله ولكن هو استهزاء عملي لكن لا يخرج من الملة لذلك كفر الاستهزاء إنما يكون باللسان وبالأمر الواضح لا يكون بالأفعال اني الذين يكثرون الحكام بالاستحلال وبالاستهزاء وبالعن وبالعناد لمجرد المخالفه في الفعل كما يزعموا خوارج العصر من مدرسه الاسكندريه والغيرهم هذا من جهل فالله عز وجل فالله عز وجل سما الاضرار بالمرره في الطلاق اتخاذ ايه الله هزوا لكن هل يكسر لا يكسره الا اجماع ولا يكسره الا الخوارج لذلك الذي يقول مثلا انا ساشرب الخمر انا سافعل كذا لا يقال هذا مستهزئ بالشرع فوالله لا لا يجوز بل حتى يصرح بالاستهلال او يصرح بالاستهزاء يكون استهزاء واضحا تكون استهزاء واضحا وسخريه واضحه بالقران او بالحديث او بدين الله اما الذي يفعل شيء مخالف للشرع مجرد الفعل لا يعني الاستهزاء خاصه في مثل هذه الامور قال تعالى اذكروا نعمه الله عليكم يعني انعام الله وفضائله وعطاياه واعظم نعمه نعمه الاسلام وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعني اذكروا نعمه الله عليكم كذلك بانزال الكتاب وهو القران والحكمه السنه على رسول الله عليه الصلاه والسلام فاشكروا نعمه الله وحافظوا وحافظوا على هذه النعمه بطاعتكم لامر الله وعدم ظلم النساء قال يعظكم به يعيذكم بهذه الامور ويرشدكم بها حتى تأوبوا وترجعوا وتكونوا من الصادقين المسلحين واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم اتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه واعلموا ان الله بكل شيء عليم عليم باحوال الزوجه واتعبها لزوجها او الزوج واتعبها لزوجته يعلم باحوال الزوجين متى يكون منهم من يكون منهم المصلح والمفسد من يضر بالاخر من يؤذي الاخر من يقصد تلاعب بطلاقه في من لا يقصد الله عليم بكل شيء احذروا إن الله بكل شيء عليم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن هنا يعني انتهى أجلهن في الآية الأولى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن يعني قارب أجلهن أن يبلغ ينتهي يعني قارب وهنا بلغنا أجلهن يعني انقضى أجلهن انتهت العدة فاللفظ واحد والمعنى مختلف في السياق فانتبهوا لهذا رعاكم الله الا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن يعني انقضت العده فلا تعذبوهن ان ينكحن ازواجهن اي لا تمنعونهن العضل يعني المنع المنع فلا تعذبوهن ان ينكحن ازواجهن يعني الذين طلقوهن بالطلقه الثالثه إذا ترابوا بينهم بالمعروف او الطلقه الثانيه والاوله بدون المحلل يعني انا جتلق امراته وانقضت العده ثم حنت المراه الى زوجها وجاء يخطبها فالولي له حق ان يمنع لكن الله عز وجل ماذا يقول فلا تعظمن ان ايا تحن ازواجهن اذا ترابوا بينهم بالمعروف يعني انت ايها الولي بما أن موليتك بنتك أو أختك قد كان لها عشرة مع هذا الزوج وهم يريدوا أن يتراجعوا وبينهم تراضي فلا تمنعهم فلا تعضلهم فلا تعضلهم فهو خطاب للأولياء أن لا يمنعوا تزويج مولياتهن إذا كان هناك تراض وطيب نفس بينها وبين من يخطبها يعني خاصه اذا كان ماذا ذاك الزوج او كان غيره من الأزواج فلا يمنع المرأة اذا جاءها من يرضى دينه وامانته وخلقه وله وهذه الآية قد ورد فيها سبب نزول واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبروهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترابا بينهم بالمعروف صح من حديث معقل اليسار رضي الله عنه قال زوجت اخت لي من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها يعني بعد انتهاء العده جاء يخطبها فقلت له زوجتك وافرشتك يعني جعلت يعني جعلت اختي فرشا لك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا يقول معطل وهذا من انصافه رضي الله عنه والصحاب اهل انصاف وعدل قال معطل انا صالح وكانت المراه تريد ان ترجع اليه فانزل فانزل, فأنزل الله هذه الايه فلا تعبدوهن قال معطل فقلت الان افعل يا رسول الله قال فزوجها اياه خلاص جاء امر الله فلا اعراض بل سمع وطاعه وفي روايه قال معقل كانت لي اخت تختب تقطب نعم تختب الي فامنعها تختطب الي فامنعها فخطبها ابن عم لي فزوجتها اياه فاستحب ما شاء الله ان يصحب ثم طلقها طلاقا له عليها رجعه تتركها حتى انقضت عدتها وخطبها الخطاب جاء يعني ذاك الرجل ابن عمه فخطبها فقلت يا لوكا يعني خطب يقال للصبي ونحو ذلك يا لوكا خطبت اختي فمنعتها الناس واثرتك بها فطلقتها فلما انقضت عدتها جيت تخطبها ولا والله الذي لا اله الا هو لا ازوجكها ففيه نزلت هذه الايه واذا طلقتم النساء قال معتق لدين يسار سمعا وطاعه كفرت عن يميني وانكحتها كفرت عن يميني وانكحتها اذا اذا جاء احد هؤلاء الازواج الذين يحل لهم ان يراجعوها فلا تعضلها ايها الولي بل ردها الى ذلك الزوج اذا ترابا بينهم بالمعروف وهكذا ينبغي للولي اذا جاء الخاطب بمن يرضى دينه وامانته ولم يكن زوجا قبل ذا ولو لم يكن زوجا انه لا يرده اذا لم يكن هن هناك عذر شرعي حتى لا تؤخرن البنات عن الزواج فيحصل لهن الضرر والله المستعان قال تعالى ذلك يعظ به من كان يؤمن من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ان ذلك يعظ به ثاني بهذا الامر و بحق الله وبامر الامر الارجاع من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر يعني هذا خطاب للمؤمنين الصادقين الذين يسمعون كلام الله ويطيعون امر الله وذكر الوعظ هنا لانه يؤثر في النفوس ذلك ازكى لكم واطهر يعني هذا الارجاع ازكى لكم وخير لكم واطهر لكم واصلح امر زكي يعني امر جيد لذيذ طاهر والله يعلم وانتم لا تعلمون ان يعلم ان هذا فيه الصلاح وانتم لا تعلمون الاصلح فالله هو الذي يعلم كل شيء والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه يعني ان المراه التي ولدت فانها ترضع اولادها ترضع ولدها او اولادها حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه حولان يعني سنتان كاملتان لمن اراد ان يتم الرضاعه يعني اذا كان الرجل والمراه يريدان اتمام الرضاعه لمده سنتين هذا حق لمن اراد ان يتم الرضاعه قال وعلى المولود له وعلى المولود له يعني صاحب الولد ابوه رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالزوج ابو الولد عليه رزق يعني النفقه وكسوه الوالده وذلك نفقه مده الرضاع فانت يا ايها الاب اذا كنت تريد ان ترضع ولدك في سنتين فيجب عليك ان تنفق على هذه المراه ولو كانت مطلقه طبعا اذا كانت غير مطلقه هذا شيء معروف ولو كانت غير مطلقه فانه لا بد ان يعطيها النفقه على الرضاعه اما في الاصل غير المطلقه الزوجه هذا لا بد ان ينفق عليها وان يكسوها بالمعروف ينفق عليها مده الرضاع ويكسوها مده الرضاع فاذا ارد سنه نفقت سنه اذا ارد سنتين فقد سنتين لا تكلف نفس الا وسعها يعني الا طاقتها يعني ان يكون النفقه والكسوه على قدر الحال ان كان غني يعطي مما اعطاه الله ان اعطاه الله ان كان متوسط الحال يعطي مما اعطاه الله فلا يكلف الفقير او المتوسط الحال كما يكلف الغني لا بل كل على حسب سعته لينفق ساعت من سعه من سعته ومنقدر عليه رزق فلينفق مما اتاه الله قال تعالى لا تضروا والده بولدها لا تضر والده بولدها يعني لا تضر المراه بولدها بان تنزعوه منها فيسلمها فيسلم هذا المولود الى غير امه وهي راغبه في ارضاعه بل هذا حق للام الا ان كان هناك مصلحه مشتركه بين الامراه بين الاب والام لا باس لكن الاصل ان تكون المرضعه هي الام لا تضر والده بولدها ولا موجود له بولده يعني الاب لا يضر بولده فيسلم الى غير امه يعني ممكن الرجل يعطي الام الولد لترضعه ثم تاتي الام لانها مثلا طلقت وتزوجت برجل اخر فهي تريد ان تختار له مرضعه ترضعه فذلك لا يجوز الا باذن الوالد الا باذن الوالد الا ولا مولود له بولده ولا وعلى الوارث مثل ذلك يعني ان الاب هذا اذا مات يعني رجل عنده ولد وطلق امراه امراته ام الولد فيجب عليه ان ينفق عليه مده الرضاعه سنتين فاذا مات خلال السنتين من الذي يعطي النفقه للولد وللام المرضعه هنا الاولياء الورث او ورثه الاب ابنائه او اخوانه او ابوه فهذا الذي الوارث هو الذي عليه النفقه والكسوه هل وجل الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك يعني اراد بمثل ذلك ترك المضاره يعني ترك المضاره للوالده ترك المضاره للوالده وعلماء من قال اراد بالوارث هنا الولد نفسه عليه نصيبه من مالي ان كان له مال يعني ان الولد الذي هو يرضع يرضع ان كان مات ابوه وترك له من الميراث مالا سيقول اجره المرضعه من اجره من مال هذا الولد ليس من مال بقيه الورثه بل من هذا الوارث فقط وقيل ان هذا من مال الاب اذا مات يخصص مال للنفقه على المرضعه ويقتسم بقيه الميراث والله اعلم ان يكون كاله يعامل كالوصيه وليس وصيه لكن كالدين كتشفين ال الميت اجر التكفين تكون قبل الميراث قبل توزيع التركه قال تعالى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور يعني ان اراد ان يفصل مده الرضاعه دون الحولين عن تراض منهما يعني من الوالدين وتشاور يعني شاور اهل خبره ان هذا ترك الارضاع لا يضر دوره الارضاع لا يضر وفيه حث على المشوره خاصه عند في الامور التي تحتاج الى مشوره ومراجعه اهل العلم او اهل الخبره وتشاورهم في الامر كما قال تعالى قال فان اراد افصالا عن راضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما يعني لا حرج لا حرج ان تنتهي مده الرضاعه مده لفط المرضعه سنه سنه وست اشهر ولكن لا يفعلوا هذا بمضر للولد لا عن تراض منهما وتشاون فيما يصلح للولد قال فلا جناح عليهما يعني لا حرج عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني إن أردتم أن تستأجروا مرضعة لأولادكم فلا جناح عليكم يعني لا حرج عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف يعني إذا سلمتم إلى الأم اذا سلمتم الى الام ما اتيتم يعني ما سميتم لها من اجره الرضاعه بقدر ما ارضعت بالمعروف ويحتمل ان المراد بتسليم هنا اجره المرضعه التي اردتم ان تسترضعوا اولادكم عندها يعني فيه حث على اعطاء المرضعه اجرها وعدم المماطله والظن واتق لان هذا يضر بالولد لان المراه التي ترضع الغريبه إذا تأخرتم الأجرة عليها، أخرتم الأجرة عليها، فربما خرطت في الرضاع، وربما آذت الولد فلذلك يحث على تسليم المال وأجرة المرضعة في الوقت المناسب حتى لا يحصل بذلك مضرة فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أعتيتم بالمعروف قال واتقوا الله، قال يجعلوا بينكم وبين عذابه وطاية، بفعل أوامره وتلاب نواهي واعلموا أن الله بما تعملون بصير يعني يبصر أعمالكم يبصر من يماطل ومن لا يماطل يبصر المردعة إذا أرضعت ولا سلمت غيرها وكتمت وغشت يبصر الله يرى المرأة المردعة من التي لا تردع ويرى أنك عندك ما ولا ما عندك فهذا كل تحت مراقبة الله فذكر هنا بما تعملون بصير ذكر صفة البصر حتى يستشعر الوالدان صاحب الولد والمرضعه عظمت الله وان الله يراهم ويطلع عليهم فلا يخفو شيئا ولا يكتم شيئا من الحق من الامانه بامر الرضاعه وغير الرضاعه قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 شهرا يعني والذين يتوفون يعني يموتون اذ اولئك سوفون اعمارهم يتوفاهم الله ولا يذرون ازواجا يعني يموت عن زوجة او زوجات فويحل للرجل ان يتزوج اربع ان شاء الله درسنا بها في السنه 4 اشهر يعني انتظرنا 4 اشهر واشره ايام 4 اشهر يعني 100 20 120 يوم و10 يعني 130 يوم تقريبا ولكن هو يربط بالاشهر لان الشهر قد يكون 28 وقد يكون 30 ف14 و10 هي عده المتوفى عن ها زوجها عده المتوفى عن ها زوجها قال اذا بلغنا اجلهن يعني انتهت العده فلا جناح عليكم كذلك خرج عليكم فيما فعلن في انفسهن يعني من تعرضهن للخطاب وتزينهن لذلك بالمعروف يعني بما لا يكون فيه ريبه ولا يكون فيه تبرج لغير زوج ولا فيه يعني امر محرم بل بالمعروف بما لا ينكره الشرع المره يجوز له التعرض للخطاب يعني ان تقبل خدمه الخاطب وليها طبعا ويراها الخاطئ لكن لا بض من قدر الولي لا يجوز التعرض للقطه قاعد نفسي على كيفها لا بض من الولي قال فلان جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا بالمعروف والله بما تعملون خبير يعني خبير باعمالكم التي تعملونها وبالمعروف او بالمنكر والله عز وجل يعرف ما في نفوسكم ويعرف يعني خبير بان المراه التي توفى عنها زوجها قد تكون شابه ومحتاجه للزواج وهو خبير بحاجه النساء اذا توفي عنهن ازواجهن لذلك سوف الله عز وجل اشار لهن ما يحل لهن لكن بالمعروف طبعا وبما يتناسب مع شريعه الله عز وجل وما يتناسب مع الاوامر الالهيه قال تعالى ولا جناح عليه كما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم يعني لا جناح عليكم ايها الرجال فيما عرضتم به من خطبه النساء يعني التعريض بالخطبه في اوان العده او اكننتم في انفسكم يعني امراه مات عنها زوجها من يوم ما مات انت نفسه تتزوجها اخو الزوج مثلا أو ابن عم الزوج هو يعني يحب هذه الزوجه اكل اكل في نفسه واخفى في نفسه رغبته في خطبتها بعد انقضاء العده هذا لا باس به كذلك لو عرض بالخطبه اللي قال ان شاء الله بعد ما تنتهي عدتها تكون في جواري تكون في رعايتي يعني عرض بالخطبه فهذا جائز ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكلنمتم في انفسكم او اكلنمتم في انفسكم يعني استبقيتموه في نفوسكم ولا تذكرونه للناس علم الله يعني ان الله عز وجل يعلم من حالكم انكم ستذكرونه علم الله انكم ستذكرونه يعني في انفسكم او بين احبابكم واقاربكم كان الرجل قد يكون والله زوجه فلانة متوفى زوجها انها امرا جميله وللرغبه ان تزوجها والان يتكلم بين اصحابي واصدقائي او اهله او امه او اخوانه هذا علم الله يعني من يعني من عاده الناس انهم اذا اظمروا في انفسهم شيء لا بد يظهر في لسانه فعلم الله انكم ستذكرونهم يعني انكم ستذكرون رغبه كن في خصبه هؤلاء النساء التي في عده المتوفى قابل الباسدين عسى الله عنه ورجاء الجلوع عنه مرفوع ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا يعني انكم لا يجوز لكم ان تواعدوهن سرا يقيل بمعنى المقصود بالمواعده سرا يعني الزنا او الجماع ونحو ذلك او يقول له ان ارغبك ارغب بك في النكاح هذا الكلام لا يجوز ولا برسائل جوال ولا برسائل خطيه ولا بالايميل ولا شيء ولكن لا تواعدوهن سرا لا يجوز الاصرار ما بين الرجل والمراه التي ليس بينك وبينها علاقه العقد ولكن لا تواعدوهن سرا حتى الوعد بامور في المستقبل ليس الوعد بالزنا او بالجماع والوطء الا ان تقولوا قولا معروفا والمراد به التعريض المباح بالنكاح التعريض جائز امام اهلها امام اطاربه لكن لا تواعدوهن سرا فهذا في نهي عن مراسله الرجال النساء بغير حارس شرعيا وخاصه من تكون معتدة او متعرضه للخطبه فهذه لا يجوز لك ان تواعد ان تواعدها سرا او ان تكاتبها سرا والرجل اذا خطر مراه فانه بعد طبعا انقضاء عدتها او لا تكون معتدة اصلا فانه لا يجوز له ان يكلمها سرا يعني بعض الشباب يتساهلوا اذا خطب المراه ان يتكلم معها بالهاتف وبالرسائل لا الا بحضور اهلها وبقول معروف فالمواعده السريه لا تجوز لانها تجل تجلب شرا والله اعلم قال تعالى الا تعزموا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله يعني لا تحقق العزمه في عقد النكاح حتى يعني لا تعقد على هذه المراه يعني قد انت تكلم اباها وليها اثناء عدتها كلام لا يجوز والكلام يجوز لكن العقد لا يجوز حتى يبلغ الكتاب اجله يعني حتى تنقضي عدتها الكتاب يعني الذي فرضه الله بكتاب اجله وهو نهايه العده قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه يعني اعلموا أن الله يعلم ما في نفسكم بما تسرونه من خير أو شر فاحذروه فلا تظهروا في أنفسكم إلا الخير ولا تعزموا عظة النكاح حتى يبلغ الفتاب أجلة فلا تفعلوا شيئا من بوادر النكاح والعقد الرسمي إلا بعد انتهاء العدة واعلموا أن الله غفور حليم مع ذلك اعلموا أن الله غفور يغفر الذنوب ويستر العيوب وهو حليم لا يبادر بعقوبه من ترجى توبته والله اعلم قال تعالى لا تجنحوا عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ادلا حرج عليكم اذا طلقتم النساء من قبل ان تدخلوا بهن ما لم تمسوهن والمساس هنا المراد به يعني اما الدخول الجماع واما الخلوه والخلوة بالاتفاق مرادة يعني كافية في الدخول في مسمى الدخول قال تعالى أو تفرضوا لهن فريضة يعني إذا طلقت المرأة وأنت لم تدخل بها ولم تخلوا بها ولم تسمي لها مهرا فليس عليك شيء خلاص أنت في سبيلك وفي سبيلها لكن هناك في أمر مستثنى ما هو؟ قال ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقت قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فهذا في متعه النساء واختلف العلماء في هذه المتعه يعني انت ذهبت الى ابي البنت وعقدت على بنته بدون ما تسموا المهر هي بنتك اللي تريد هذه زوجته هذا كذب فزوجته اياها الشهود ثم في اليوم الثاني قلت له بنتك افالك خلاص ما سم مهر ولا هناك دخول ولا خلوة فهذه لا جناح عليه خلاص ليس هناك عليها عدة لا عدة عليها ولا مهر لها لكن عليه المتعة يعطيها هدية متاع بسبب ما كسروا نفوسهم من الامتناع عن زواجها بعد أن تزوجها فيعطيهم متاعا من العلماء من قال هذا واجب ومن العلماء من قال هذا مستحب والاولى ان يقال بوجوبه لكن كل على قدر طاقته فالموسى قدره يعني يعطي هديه جبر خاطر متاع ان هم من قال متاع سنه ان هم من قال متاع شهر يعني ان هم من قال هديه تقديريه اي شيء المهم حتى لا يكسر نفوس النفس البنت ونفس وليها متاعا بالمعروف يعني متاع بما تعرف عليه الناس ما في لاش فيه ضرر على هذا الرجل حقا على المحسنين وانبغي على المسلم ان يكون محسنا المؤمن ان يكون محسنا في اعماله محسنا للخلق يجبر نفوسا يجبر خواطرهم قال تعالى وان طلقتم النساء وان طلقتم ظن من قبل ان تمسوهن يعني قبل ان تدخلوا بهن وقبل ان تجامعوهن وقد فرضتم لهن فريضا يعني سميتم في العقد مقدار المهر فالفريضه هنا المهر هذا تعالى فنصف ما فرضتم يعني نصف المهر يجب عليكم ان تدفعوه ولو لم تدخل بها ولو طلقتها بعد ساعه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون يعني اذا عفت الزوجه وليها عن المهر الا ان يعفون يعني النساء او يعفو الذي بيده عقد في النكاح يعني الولي يعني الولي فاذا عفى الولي او عفا عفت المراه بعض العلماء قالوا عفوا الذي يدي عقد النكاح عن الزوج يعني له دفع وعفى في نفسه عن هذا النس او اتم الباقي او اتم الباقي والاليق بسياق الايه كما يقول ابن السمعاني اراد به الولي كما قال ابن عباس اراد به الولي يعني قد البنت تصر تريد النسخ لكن يعفو ابوها عن هذا النسخ فله ذلك ليس كتاب ال او عفوا الذي ينهي عقد النكاح يعني الذي ينهي عقد النكاح وان تعفو اقرب للتقوى يعني حس على العفو ومسامحه هذا الرجل الذي لم يدخل ولم يمكث معها ولا تنسوا الفضل بينكم يعني لا تنسوا الفضل بينكم يعني ايها المسلمون بين الزوج او الذي يريد النكاح ويده عقد النكاح وا هذا الذي يريد الزواج وكذلك البنت لا تنسوا الفضل بينكم انتم اهل الاسلام اهل الايمان خاصه اذا كانوا قرابه وبينهم افضل على بعض لا تنسوا الفضل بينكم يعني لا تعاملوا الامر بقسوه وشده قال تعالى ان الله بما تعملون بصير انظروا نفس الايه السابقه في الوالدات يرضعن اولادهن وهنا ان الله بما تعملون بصير يبصر اعمالك يبشر من من صاحب العفو من الذي مس ولم يمس من الذي دخل وخلا ولم يضئ ولم يخل بصير ومطلع على احوالكم سبحانه وتعالى وفي قول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وفي قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بها حسين ثلاث قروه كما رايتم وسمعتم ان هذا خبر والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن ولكن هذا من الخبر الذي هو بمعنى الامر يعني يجب عليهن ان يفعلن كذا او افعلن كذا ايها المطلقات افعلن كذا ايها الوالدات او اصحاب الاولاد فهذا خطاب بمعنى الامر كما قال تعالى ومن دخله كان امنا هو خبر بمعنى الامر يعني امنوه من دخله فهذا من مما يعلم من الالفاظ واصول الفقه حتى يفهم الناس حتى يفهم الفقيه يفهم المفسر يفهم كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام ان هناك انشاء ان هناك خبر بمعنى الانشاء يعني خبر بمعنى الامر كما في هذه الايات والله تعالى علم صلى الله عليه وسلم عنا على محمد الحمد لله رب العالمين لقد اذن عندنا لصلاه المغرب وحل الافطار الحمد لله نحن نظرنا ونستحضر ونعجد الله من سرين أنجد الله ومن سبيات على للاه ونحضر ونحضر ونحضر ونحضر ونحضر ونحضر ونحضر ونحضر ونحضر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس استقيموا الرب الذي خلق كل من نفس لاخذا يا خلق منها جيدها ودخل من نار جالا كثيرا ونساء استقيموا الذي تشاروا به والارحال ان الله كان عليكم رقبا